واضعب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إِلٰهٌ يُمِثِّلُ نَفَثَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّ إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَن انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قال ربنا يعلم اننا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاؤ المبين قالوا إننا تطيرنا بكم لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِذْ ذُكِّرْتُمْ بَل انْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُم أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُؤْمْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْكِذُونَ إِنَّ الَّذِينَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون تِلْكَ دُخُولُ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ